إِن نَّقُولُ إِلَّا اتَّبَعَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن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 111. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا 112. إن ربي على كل شيء حفي 113. ولما جاء أمرنا نجينا هودا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 وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بغدا لعاد قوم هود وإلى تمود أخاهم صالحا قال وَمَعْبُدُ اللَّهِ مَا لَكُم مِن إلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأْتُم مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرْتُمْ فِيهَا فَتَسْتَوْفِرُوهُ ثُمَّ تُوْبُ إلَيْهِ إِنَّ رَبَّكَ قَرِيبٌ مُجِيبٌ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 ما تدعونا إليهم